واني وهاذا كل امر ما ين ومن سار على هديه واتبع هدي ابو الى يوم الدين ونشهدك والذي هو حي ونشهد الله ونشهدنا جميعا بالقول الصادق والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحباب نتقبل في هذه الليلة العشر عشر الأواخر من رمضان وهي ليست كبقية الأيام وإنما لها مزية خاصة وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وعيق أهله وشد المعذر أحيا ليله بالعبادة ما بين ركوع وتجود وتكبير وتهليل وقراءة للقرآن وأيقظ أهله ليشاركوه في الخير وليشاركوه في الغنيمة وليشاركوه في هذا الموسم العظيم. الذي جعله الله سبباً للفوز بالجنة والنجاة من النار، وشد المئزر إشارة إلى بذل ما يستطيع من عمل، من عبادة، من تسبيح وتالي وتكبير، لأن هذه العصر هي أفضل الأيام على الإطلاق، وليلة القدر. التي عفضل الليالي إنما هي في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار آكد وفي ليلة سبع وعشرين آكد فليلة القدر التي يقول الله عز وجل فيها هنا إن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شخص هذه الليلة هي في العشر الأواخري من رمضان هذه الليلة هي في الأوتار يعني ليلة 21 هذه الليلة ليلة 23 25 27 29 وأكدها كما مر بنا ليلة 27 لكن هي في الأوتار وهذه الليلة وتر يعني محتمل هذه الليلة ليلة 21 أن تكون هي ليلة الأوتار ويحسن بنا أيها الأحراف أن يبذل المرء طاقته وأن يقدم ما يستطيع علّه أن يكون من العتقاء من النار في هذه الليلة هناك عبادة شرعها الله عز وجل ودعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نساؤه من بعده بدء الاعتكاف يبدأ من ليلة 21 من ليلة 21 وهي هذه الليلة وينتهي الاعتكاف بالإعلان عن عيد الفطر المبارك ودخول شهر سواد، بمعنى أن يلزم الإنسان المسجد ويقيم فيه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، يقضي الأيام والليالي في المسجد في العبادة. فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نفاه من بعده. فإذا يفتر للإنسان أن يؤدي هذه الشعيرة. وأن يقوم بهذه السنة فله أجر عظيم بشرط أن يضيع من هم مرتبطون به أن يضيع أهله أو أن يضيع أولاده أو يضيع زوجته أو غير ذلك لا بل إذا تيسر له أن يعتكف دون أن يكون بذلك إهمال وإهدار وتضييع لحقوق الآخرين فهو على خير إن شاء الله. طرأتنا أجهل أحباء في هذا في هذه الليلة المباركة السيرة النبوية ومر بنا بأنها كادت أن تحصل كتنة من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الله الأمة على أبي بكر رضي الله عنه وجمع الله أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل العقيدة على زيعة أبي بكر رضي الله عنه. إلا أن من كان خارج مكة وخارج المدينة وبعض بطون في الطائف بقوا على الدين أما البقية فانكم منهم من قال آمنا أسلمنا وحدنا اتبعنا لما كان موجود لكن لما ما كان. ومنهم من قال لو كان نبيا صحيح ما, ما فشكتوا بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهم على فريقين فريق خرجوا من الدين بالفلية يعني رموا به جانب رموا بالتعاليم عرض الحائط ولم يطبقوا منها شيئا فريق ثاني كانولا نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونقوب ببعض أركان الإسلام لكن الزكاة قلنا نؤديها له والرجل قد مات والآن نحن أحق بأموالنا نحن أولى بها فمنع فريق منع الزكاة فقط وفريق حاد عن الجادة ونأوا عن الطريق السوي وابتعدوا عن تعاليم الاسلام من الالف الى الياء اهل اليمامة ترعوا سيدنا اهل اليمن تبعوا الاسود العنسي وهكذا من منهم من رجع عن الدين بالكلية ومنهم من أراد أن يقوم ببعض الأركان لكن قالوا الزكاة ما نجل فقام رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقال بعير عقال حبل كورو متر اربط رغو البعير وفي رواية لو منعوني عناقا عناق كانوا يؤتونها لرسول الله فقال خلقهم فشرح الله صدر أبي بكر لقتال المرتد وجحّد الجيوش جاء بعض أشياخ العرب ومنهم الأقرع بن حابث ومنهم عيينة بن حصن وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه اجعل لنا جوعاً يعني عطنا نسبة مما يصلح ونحن نكفيك من وراءه ما كان منه رضي الله عنه إلا أن ردهم ردا عنه وقال والله لأقاتل لا لمن يفرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة والزكاة مرتبطتان قرينتان بعضهما لبعض وجهز رضي الله عنه أحد عشر لواء لقتال المرتدين. كان هناك أهل طيب ومنه وعندهم بن ونحاة لقد جمع عددا من الإبل العظيمة أو السمينة أو الجيدة أجل أن تكون صدقاتا لقومه وعلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من يتبعه وقالوا نحن أحق بأموالنا أنت يقولون لا لأنت تعلم ما حل بالرجل وأنه قد مات فلماذا نعطي أموالنا أبو بكر؟ فقال هو خليفته والله لأقاتلن من منعها أو من فد أو أعرض أو نعى وحتى أموت أو أنتصر عليه ففتح الله عليه وعلم منه قومه أنه سيقف موقفا صلبا وداوم على فبقية العراب جهد لهم ابو بكر رضي الله عنه احد عثر لواء لقتالهم و من اعرض منهم لادل ان يعود الى الرشد والصواب نعم بسم الله 256 نفع الله طيئا بعدي بس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله نفع الله طيئا بعدي بن حاتم يعني عدي هو شيخهم وكبيرهم وأرادوا منه أن ينهرفه وأن يرجع إلا أنه صمم على البقاء على الدين وصمم على الاستمرار على العقيدة وقال لا أقاتلن من نكص على عقبيه نعم فلما بلغهم وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغهم يعني بلغ طيب وهم جماعة عدي فلما بلغهم وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من رجع ومنهم من أدى إلى أبي بكر منهم عدي بن حاتم كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه، فلما ارتد من ارتد وارتدت بنو عسد وهم جيران. وهم جيرانهم جيرانهم يعني بنو عسد هم جيران وطي. نعم. اجتمع الطي إلى, إلى عدي. إلى عدي. إلى عدي. بن حاتم. إلى عدي. فقالوا إن هذا الرجل قد. إن مات هذا الرجل قد مات. يعنون بذلك المستفَع عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد انتقظ الناس بعده. وقبض كل, وَقَبَضَ كُلُّ قَوْمٍ مَا بِأَيْدِيهِمْ وَنَحْنُ أَحَقُوا بِأَمْوَالِنَا هذا الكلام من طيب لشيخهم عدي بن حاسم الأموال اللي عندك وتريد تذهبها إلى أبي بكر نحن أحقوا بها لأن الأعراب كلهم رجعوا هناك وَقَبِضَ كُلُّ قُوْمٍ مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ فنحن أحق بأموالنا من شذال الناس من شذال الناس يعني الأموال هذه فستتوزع وهي منا فنحن أحق بها نريد أن نأخذ أن تكون أموالنا بيننا ولا نعطي لأحدين شيئا نعم فقال ألم تعطوا العهد طائعين قال إنكم أعطيتم العهد سابقا طائعين غير مكرين ألك راكم أحد قالوا لا لكن الآن الرسول مات وما دام مات نحن نحق بأموالنا نعم فقال ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين قالوا بلى ولكن ولكن حدث ما ترى والذي حدث الرسول مات والعرب ارخده نعم قالوا بلى ولكن حدث ما ترى وقد ترى ما صنع الناس فقال والذي نفس عدي عدي, عدي, عدي بيده لا أخيت بها أبدا فإن أبيتم فوالله لأقاتلنكم لا فلا يكونن أول قتيل يقتل علي وفاء ذمته يقتل على وفاء ذمته هو عدي بن حاتم نعم يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم أو يسلمها فلا, فلا, تطمعوا, فلا أن تطمعوا أن يسبى أن يسبى حاتم في قبره وعدي ابنه من بعده فلا يدعو أنكم غدرا فلا يدعو أنكم غدر غادر إلا, أن, إلا تغدروا. أن تغدروا يعني لا تمثلوا من غدر لا تسيروا على من وال من خان لا تسلكوا مسلك من نكص لا يغرنكم أنكم غدر غادر نعم. فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي فالسبب هو أن الشيطان هو الذي وسوس لهم وهو الذي أوحى إليهم بالغدر بالخيانة بالنكوص بالانحراف وإن لكل نبي خليفة وإن خليفة رسول الله موجود وهو عبو بكر فكنا نعطيها لرسول الله مادام قد مات نعطيها لخليفته نعم. فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف بها أهل الجهل حتى يحملهم على قلائس الفتنة وإنما هي عجاجة لا ثبات لها عجاجة يعني تستمر وقت ثم تزوم ولا يثبت إلا الحق ولا يدوم إلا الصحيح ولا يستقر إلا ما كان على عسز ثابتة والرسول قد مات وعبو بكر خليفته فنحن, فنحن نعطيها لخليفته كما كنا نعطيها له نعم وإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر وإن لدين الله أقوى من سينهضون به ويقومون, ويقو ويقو ويقومون, ويقومون به وهم الصحابة رضوان الله عليهم ويقومون به بعد رسول الله وقد قاموا في البال وفتحوا الأمصار ودعوا الناس إلى عبادة الله ودخل الناس في دين الله أفواجا ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوابته في السماء لإن فعلتم لا يقال عناكم عن أموالكم ونسائكم بعد قتل عذيب وغدركم بعد قتل عدياً وغدركم, عدي وغدركم بعد قتل عدي وغدركم فأي قوم أنتم عند ذلك فلما رأو منه الجد, الجد والصلابة على الحق كفوا فلما رأو منه الجد كفوا عنه وأسلموا له فلما كان زمن عمر لما كان زمن عمر قابل عدي رضي الله عنه رضي الله عنهما فقال عدي كأنك ما عرفتني قال لا عرفتك وقد عرفتك السمع فإنك أسلمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا يعني هذه أمور حفظها لك التاريخ وتجدلت لك بمداد من نور أسلمت إذ كفر العرب والقبائل كفروا أسلمت إذ كفروا ووافيتا يعني لزمت على العهد والمساق إذ غادروا وأقبلت معك الأموال رائع فقتارا إذ أجبروا نعم فلما كان زمن عمر رأ رأ من عمر جف وفقال له عدي ما قال له عدي عدي ما أراك تعرفني قال عمر فلا والله والله يعرفك في السماء أعرفك والله أسلمت إذ كفروا ونفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا وأيم الله أعرفك قتال أهل الردة ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع من الصدقات جد بأبي بكر الجد في قتالهم وعراه الله رشده فيهم وعزم على الخروج بنفسه فخرج في مئة من المهاجرين والأنصار وخالد يحمل اللواء حتى نزل بقعاء يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم يعني خرج من المدينة لأجل أن يشمروا عن ساعد الجد لأنه لو بقي في المدينة ربما يكون خروج اليوم بكرة بعد. لكن لما خرج يعرفون أن المسألة جسية وأن عليهم أن لا يتوانوا وأن عليهم أن يبادروا وأن عليهم أن يسرعوا خرج إلى هذا المكان وعسكر فيه فلاحقه المهاجرون والأنصار رضي الله عن الجميع. نعم. ووكل بالناس محمد بن مسلمة يستحبهم، وأقام ببقعة أيام ينتظر الناس، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج. إلا خرج مع أبي بكر استجابة لندائه. نعم. فقال عمر ارجع يا خليفة الرسول. عمر يقوله لأبي بكر رضي الله عنه. نعم. ارجع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكل للمسلمين فئة، فإنك إن تقاتل كل المسلمين فئة يعني من أراد الرجوع يرجع، فإذا لأن الإنسان إذا كان منحازا إلى فئة فإنه لا حرج عليه نعم. تكل للمسلمين فئة، تكن للمسلمين فئة، فإن فإنك إن تقاتل يرتد الناس، فإنك إن تقتل يعني في هذه المعركة يرتد الناس كلهم، فبقاء فيه عز الإسلام. وبقاءك فيه نصر للمسلمين، فقال يقول عمر لرسخ لخليفة رسول الله أبو بكر ارجع أجل أن تكون للمسلمين فئة، وبقاءك فيه نصر، وبقاءك فيه عز لأنك إن تقتل يرتد الناس جميعا. نعم، فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل الح ويعلو الباطل الحق، فدع زيد بن الخطاب ليستخلفه دع زيد ليستخلف. يدع يعني قائدا للجيش فأعتذر لماذا؟ قال إن الأمير لا يقاتل وإني كنت أتوقع وأن أحصل على الشهادة في زمن رسول الله ولا نحصل فأتى أن أحصل عليها الآن بينما إذا توليت الإمارة الأمير يوجه الجوج في الكر والفر وفي الصولة والجولة وفي الإقدام والانحياز والثعاب ولا أحصل على الشهادة فأعذرني نعم فدع زيد من الخطاب ليستخلفه فقال كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم, أرزق فلم أرزقها وأنا أرجو أن أرزق في هذا الوجه وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال أمير بنفسه أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه لأنه يوجه الجوش ويبين لهم كيف الانطلاق الفرقة الفلانية الكتيبة الفلانية وهكذا نعم فدعى أبا, أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك فقال مثل ما قال زيد فدعى مول... سالم مولى أبي حذيفة فقال أو... مثل ما قال زيد أيضا فسلمت الراية لصيف الله خالد بن الوليد نعم. فدعى سالم مولى أبي حذيفة فأبى عليه فدعى خالدا ف... فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن مردين عدد الألوية التي عقدها أبو بكر رضي الله عنه يذكر علماء السير أنها أحد عسر لواء أحد عسر لواء وكل لواء له أمير وله وجهة يسير إليها وهذه الألوية أيها الأحباب على النحو الآسي أولا خالد بن الوليد ووجهه إلى طليحة ابن غويلة الأسدين خالد بن الوليد ووجهه لقتال طليحة ابن غويلة الأسدين وإذا انتهى منه فيتوجه إلى مالك بن نويرا أولا يتجه إلى يتجه إلى طليحة ابن خويلة الأفدي وإذا انتهى منه يتوجه إلى مالك ابن نويرة الجيش الثاني اللواء الثاني عقده لعكرمة ابن أبي جهل، وأمره أن يتوجه إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة اللواء الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة وأمره أن يتوجه مساعدا لعكرمة وذلك لقتال مسلمة الكذاب اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي في اليمن بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن وعمرهم ان يذهب الى اهل دبع في عمان ودبع قريبة من في الامارات وهي قريبة من الفجيرة وخورفكان وتلك المناظر أمر النبي عليه الصلاة و السلام أبو بكر رضي الله عنه أضيف ابن معاذ أن يذهب إلى آل دباغ. ثم بعد ذلك اللواء السادس بقيادة عرفة ابن هرثمة وأمره أن يذهب إلى أهل مهرة. والسابع بقيادة سوين ابن مقرن شقيق النعمان بن مقرن وأمره أن يذهب إلى إلى تهامه أيضا وهي من أراضي اليمن والثامن بقيادة العلاء ابن الحرمين وأمره أن يذهب إلى البحرين والتاسع بقيادة طريفة ابن حاجز وأمره أن يذهب إلى بني سليم والعاشر بقيادة عمرو ابن العاص وأمره أن يذهب إلى قضاعة والحادي عشر بقيادة خالد ابن سعيد وأمره أن يذهب إلى مشارف أجساء سارف هذه الجهود وكتب الله لها النصر وارتد المنحرفون على أدبارهم وعادوا أو عاد كثير منهم إلى دين الله وقضى أبو بكر رضي الله عنه على الردة وجعل ما تضمره من حقد وكراهية عاد بالضرر عليها ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم